يَخْصِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورٌ أَمْ أَمِنْتُمْ من فِي السَّمَايِ أَيُّ رُسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ وَلَقَدْ كَذَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ ذَكِيرٌ